السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد فالله اسال ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجه لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسلا على البلاء صابرا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 كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي وردت في ثنايا هذه الصورة الكريمة والتي قسم الله سبحانه وتعالى فيها أهل الآخرة إلى قسمين قسم طغى وآثر الحياة الدنيا فالجحيم هو المأوى وقسم خاف مقام ربه ونسأل الله أن نكون منهم ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى ونسال الله ان نكون من اهلها حينما سمع اهل الشرك هذا وهم الذين ينكرون البعث والنصور والرجوع مره اخرى سالوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت هناك قيامه وكان هناك ساعه والناس فريقان فريق في الجحيم وفريق في الجنه وبينا لماذا قدم فريق الجحيم على فريق الجنه الترهيب على الترغيب بداوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت هناك ساعه وقيامه كما تقول فمتى ستكون ومن هنا جاء قول الله تعالى يسالونك اللي هم من باب اهل الكفر عن الساعه ايان مرساها يقول أهل العين يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها ومستقرها الساعة اللي بتتكلم عنها للناس عن فيها إلى قسمين دي هتكون إمتى يوم إيه سنة إيه الساعة كام وهنا تجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى يوم القيامة بالإيه بالساعة يسألونك عن الساعة ولا قلت لكم يوم القيامة له أسماء متعدده وكل اسم له مدلوله هذا الاسم الذي نحن بصدده الساعة سمى الله يوم القيامة بالساعة قال أهل العلم ذلك لثلاثة أمور الأمر الأول قربها وكان ما بيننا وبينها إلا ها ساعة قربها وكأن ما بيننا وبينها إلا ساعة. ألم تقرأ قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فالساعه منا قريبة وإن كان البعض يرى غير هذا ولكنها والله قريبة هي دانية أقرب ما تكون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح بعثت أنا والساعة كهتين كهتين إذن الله سبحانه وتعالى سمها ساعة لقربها وكان ما بيننا وبينها إلا, إيه؟ إلا ساعة كذلك قال أهل العلم ولسرعة الفصل فيها وكأن الفصل فيها لن يلبث إلا ساعة كثير من الناس يعود يسأل يوم يقول لك إيه طيب إلا هيتحاسب مين يوم القيامة مين اللي هيتحسب كل الخلق شابوا ليه كل الخلق من أول آدم حتى قيام الساعة يطلعوا كم مليون يطلعوا كم مليار طيب عشان كل واحد هيقعد يتسئل عن الصغيرة قبل, ها؟ قبل الكبيره دي محتاجه وقت يديه. دي ايه دي دي ايه اخي دي لما يبقى عندك قاضي في محكمة وعنده خمس قضايا يقعد فيهم الدين إذا يبدأوا مثلا الساعة تساعة صباحا تليفين خلص اخر النار الساعه أربعة خمسة كل قضية على الأقل تأخذ لها ساعة وبتبقى في واقع محددة أمت ستسأل عن تفاصيل عمرك كل إنسان عن تفاصيل عمره في اللي أعد ألف سنة على حسب عمر الناس في اللي أعد خمسمية وفي اللي أعد متين وفي اللي أعد مية وفي اللي أعد خمسين وفي اللي أعد ثلاثين تعطيس النفسك وغبالك ده هيستقطع وقت قد إيه يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلص إلخصها لك في حرف وكلمتين أو ثلاث كلمات إن الله إيه سريع الحساب تعطس سريع الحساب دي تفصل فيها في قد إيه ما تشغلش بالك بقى, بقى إن الله إيه سريع الحساب وعشان كده بعض أهل العلم قالوا سميت ساعة لإيه لسرعة فصل الله بين العباد فهي لم تلبث أيضاً إلا ها ساعة يا عم بحسب زمنة بتاع الدنيا ده فلا تشغل بالك ربنا يعني عن الناس دي وحاسبهم فلا دي ونشغلش بالك بدا تتكلم عن قادة الدنيا وعني وعنك لكن حينما تتكلم عن الله رب العالمين فالأمر إذا أسند إلى الله فهو أهول ما يكون إبا إن الله سريع ليه سريع الحساب خلاص الأمر الثالث اللي قالوا قالوا أيضا دلاله على هوان أمرها على صاحب قيامها اللي هو مين؟ ها الله أمرها عند الله هه هين بسيط ليس كما يعتقد البعض قيام الناس يحتاج إلى كذا حساب الناس يحتاج إلى كذا دخول الجنة يحتاج إلى كذا دخول النار يحتاج إلى كذا كل هذا على الله هين وايه وست أهوى مما يكون ولذلك سماها ساعة من هنا قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها امتى هتكون امتى هتكون السؤال هذا السؤال لا محل له من الإعراب أنا قلت لك فيما مضى هناك ما يسمى بالعلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر ولا المفروض أعرف امتى هتكون الساعة ولا المفروض أعرف انا هستعدلها ازاي مش كده ايه يبقى المهم عندي ايه اه؟ مش امت بل العقل يقول ان من حكم الله ان يخفي وقتها ان يخفي ايه وقتها ليه؟ حتى يكون كل انسان منها على وجه وحتى يعمل كل الناس لها في كل واحد بعض في دماغه هي اصلاح تبقى يوم كذا اصلاح كذا اه طب لا ممكن اصلاح موجود طب لا معه بقى نايم وقبل منها بساعة قبل منها بمين قبل منها بثلاثة اتوب الى الله لا القضية حتى يعمل الناس إيه؟ لها فقضية انك تعرف متى ومتى ومتى, ومتى, ومتى. هذا علم لا ينفع وجهل لا يضض الاصل انت لها ولا لا انت هتقدم لها ولا لا يا اخي قد تأتي في زبال لست انت فيه مفلقا يعني اهل الكفر يسألوا متى الساعة الحد الوقت لسه مقامتش يوم لما يجي يقول له الساعة تقوم بعد خمس قروض، صح كده بعد خمس قضوط ده يفيده في حاجة هو أهم حاجة إيه ها أهم حاجة إيه أجل هو هو هيموت امتى طيب ولما يأتي الاجل هو قدم ايه هذا هو اهم شيء ولذلك الله سبحانه وتعالى رب عليه يسألونك عن الساعة في أيان مرساها متى وقتها ومتى مستقرها يوم ربنا يقول له فيما أنت من ذكراها يعني أنت لست على علم بها ولا بذكر وقتها بالشغلتك مش, مش عملك مش داخل في حدود علمك ده مش داخل في حدود علم النبي وده بيؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الحق ليه الكذاب الداعي يعمل ايه با لما يتسائل بيعمل ايه واحد كذاب لما يتسائل هيعمل ايه اقول لك أنا بلغة العص هيفبرك الاجهاب هيغرم ايه لو قالوهم بعد بعد خمسمائة سال هيغرم حاجة؟ ما هو كذاب هيغرم ايه؟ هيغرم ايه؟ ولذلك من دلالات كذب الرجل انه يجيب عن كل ما يسأل دي دلالة على علنه زي ما قال الاهل العلم كذاب قالوا حتى رجل علم اذا اجاب عن كل ما يسأل فهو اما مجنون واما كذاب اما مجنون واما كذاب ليه؟ ليس هناك على وجه الارض من حصل العلم هه؟ كلهم حتى انبياء الله ليس هناك على وجه الأرض من حصل العلم كله حتى أنبياء الله بقوله بملي فيه ولذلك قلت لكم زمان ان الخضر قال لي سيدنا موسى كلمه خطيره جدا لما قلت لكم الناس تقعد تفكر تقول طيب الخضر علم موسى وذهب موسى ليتعلم منه يبقى مين اعلم من مين طبعا الخريفين بتوع الطرق والكباري وغبالك يقول لك بس هذه دلاله على ان الولي أعلم منه النبي فالخاطر كان وليا وموسى كان ها نبيا مين اللي راح يتعلم من مين تروح طبعا البسيط الغلبان اللي فاهم حاجة يقول له صحيح ده النبي راح يتعلم من الوالي ولذلك عندهم كده ان الاولياء أرقى وأعلم من الانبياء وعندهم قاعدة بيقولوها يقول لك كده غضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها. يبقى الوالي خاطف بحور علم النبي ما يوصل لها له شوية فيل ها على الساحل على الشرط ما يوصل خضنا بحورا وقف الأنبياء بسواحل قل له تعالى يا خرفان يلي ما تفهمش هو كون ان الخاضر يبقى عنده علم بثلاث مسائل أو أكثر ليس عند موسى ده يعني أنه أعلم موسى ده السؤال الآن أنا لو عندي علم بثلاث أربع خمس مسائل وهقول لو كان ما يعرفه مثلا الشيخ الالباني الله الرحمن ده معناه ان انا اعلم منه ده معناه ان انا اعلم منه فاذا كان عندي علم خمسة ليست عنده فهو عنده خمس تلاف ليست عندي يا حبيبي فده لا يقتضي ان ده مين اعلم من مين ما تتحسبش كده ولذلك سيدنا الخضر حسمها مع نبي الله موسى قال له ايه حديث في الحديثة كده قال يا موسى أنت على علم علمكه الله ليس عندي وأنا على علم علمنيه الله ليس عندك تفهم من ده؟ إن موسى عنده ما ليس عند الخضر ده بعتراف الخضر وإن الخضر عنده ما ليس عنده ها موسى فتضشفوا البدين أعلم مين يا ترى؟ اللي عند موسى وليس عند الخضر أكثر يا ترى لذلك والزلك ما بتحسبهاش كده؟ ما تتعسبش ان معنى ان يبقى عندي علم المساله وغاب عن قرين لي ان اعلم منه او العكس او العكس ولو قلت لكم زمان كنت في الندوه ومعي اخي وحبيب الدكتور رزقاري انتوا عارفينه طبعا وبعدين خلاص جاءني سؤال من الـ من, الـ من الاسئله اخ قاعد يسأل عن حديث وصحه هذا الحديث فقلت والله ما مر علي ومعانا بقى يعني جهبه من جهابيله للحديث يجيب على رضا. فرح مجاو. رح طالع واحد من الدكتور بتتضض فراح مجاوب راح طلع واحد من تلامز الدكتور رضا ضاع جنب واحد من تلاميذته راح قامزه قال له شفت شفت لك الدكتور رضا اعلم من خلاص هيت حسبت كده ها ها ها والنادي شغال راح جاي لي السؤال للدكتور رضا فراح الدكتور رضا ماسك السؤال كده قال طب انا بحيل السؤال ده على دكتور عبده راح التاني غامزه قال له طب يا ابني يا هي هي القضية كده هي القضية مش كده اللي بحسبها كده ده مش فاهم اللي بحسبها كده ده ده مش فاهد هو عنده ما ليس عندي وأنا عندي ما ليس عنده احنا بلنا تكامل يا مش قضية مين أعلم من من مين بتحسبش كده أبدا فما في إنسان على وجه الأرض حصل العلم كله لتمام العلم وكمال العلم لله وحده بس بس لله وحده وذلك رب الله حكم على الكل وما أتيتم من العلم إلا قليل كاد فدي مسألة بقى أن نعلمها نعلم فعلم هذه المساله اللي هي أبقى علم الساعة مش عند النبي ولذلك رب الله يقول له فيما أنت من ذكره يعني بيسألك ليه وأنت لست على علم بوقتها وأنت لست على علم بوقتها لست على ذكر بوقتها خلاص مانتش على علم ابدأ ده دا مش داخل في حدود علمك ليه؟ ده القرآن فصل زي مرتلك ولو هو كذاب كان فابريك لكن نشوفه عشان هو نبي وعارف ده ممكن يناله من شخصه ملم يقول لهم أنا ما عنديش علم الساعة وعلمها عند الله الناس تمشي تقول ما هو عشي ها هترع بش عادفه دي اقوى دي على انه نبي لان لو كذاب بعي كان هيعمل زي مرتلك كان خرج من هذا وفبرك الإجابة وخلصت على كده وخلصت على كده لكن ما يقدرش, ما يقدرش ليه القرآن نزل عليه كده إن الله عنده يا سلام إن الله ده تأكيده عنده شوف العندية دي خلاص قصرت الأمر على الله علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ودلك قاله خمس علمها ياه عند الله أول ان الله عنده ايه علم الساعه قال اهل العلم علم, علم وقتها لكن قرب الساعه اللي بيتكلم عنه اشراط الساعه اللي بيتكلم عنه ما سوف يحدث عند قيام الساعه اللي بيتكلم عنه فهيبقى ان الله عنده علم الساعه يعني علم ايه وقت الساعه حدش عرف يبقى دي معنى فيما انت من ذكرا وذلك ربنا واحد مبينها إلى ربك منتهى يعني منتهى علم الساعة التوقيت بالساعة لمن لله عند الله وحده عند الله وحده عند الله وحدة إلى ربك منتهى يبقى ليس من وظيفتك أن تعلم وما الوظيفة إباه إنما أنت منذر من يخشى إنك أنت منذر من يخشى يبقى مش وظفته يقول لك الساعة يوم كذا في شهر كذا مش وظفته إلا ما وظفته يبقى وظفته يبقى ها أن ينذر الناس بالساعة وما سيحدث فيها يعني يخوف الناس خلي بالك في قيامة في حساب في جنة في نار خوف يخوف وهنا برضه غلب لأن الساعة مش كلها انذار الساعة فيها نذارة وفيها ايه ها بشارة يعني القيامة فيها نظارة بنض وعقاب وكذا وكذا وكذا وكذا وفيها بشارة بجنة وفرحة ونعيم وما إلى هذا لكن هو لا يغلب جانب النظارة لأن احنا قلنا الحديث موجه إلى إيه إلى؟, إلى أهل الكفر الحديث موجه إلى أهل إيه أهل الكفر وده موجه إلى الكفر فيغلب جانب إيه عشان كده قلت لك الدعوة كده الدعوة كده مقام اللي انت بتتكلم معاه إيه محتاج تغلب جانب النظاره ولا تغلب جانب ها البشاره الناس محتاجه ايه اللي انت محتاجه في الموقف اللي قدامك علشان لما اجي اخليها نظاره ما حدش يعاتب عليها وده موجود ولما اجي اخليها بشاره ما حدش يعاتب عليا بس اضع كل شيء منهما في ايه ها في موضعه المقام بيقتضي ايه المقام بيقتضي ايه هنا ايضا قضيه النظارة ان النبي جاء ليخوف بيوم القيامه بيخوف مين هيخوف مين جاي يخوف بيخوف مين كل الناس يبدأ كل الناس كل الناس النبي بيقول للناس جميعا احذروا الاخره احذروا القيامه احذروا القيامه يبقى كل الناس صح كده يبقى نذاره وانذار لكل الناس يبقى النذاره لكل الناس لكل الناس فايت جميل قوي لكن هنا القران راح مقيد انما انت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم منذر ايه من يخشى من يخشى يبقى انت هتنذر اللي يخاف منه طب واللي ما يخافش مش هينزله يعني ده هو بينزل الكل ده هو بينزل الكل ولكن قال اهل العلم حدد وجعل الانذار محدودا بمن يخاف لانه لا ينتفع بالانذار الا من يخاف من يخاف مين اللي هينتفع لما تروح تخوف بيوم القيامة مين اللي ينتفع بقى ما انت بتطوف قدام اتنين واحد بتقوله خلي بالك في جهنم وفي باع وفي نشوب وفي على سين وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وفي رافه لبدعه لا للشاول في تقول له كده واحد يبكي ويرق قلبه وينصلح حاله والتاني يقولك لك يبقى على جناحك يا عم تصبعش دماغنا ما احنا داخلين جهال لما بتلاقي ده ولا ما اللي هو بقى القران قال عليهم ايه بقى سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم تقول زي ما تقولش واللي بتقوله ملوش مكان عندنا ملوش مكان عندنا يبقى سواء عليهم انذرتهم ام لم ايه ام لم تنذرهم أم لم تنذرهم فده مش هيتاثر عشان كده وضع الله سبحانه وتعالى النذاره في اهلها منذر من ايه ها؟ من يخشاه اما الجبل بولا مني فيه الذي لا يتأثر ولا يخاف مهما ذكرت عنده الاخره ومهما ذكرت عنده النار فهذا مفروض منه خلاص في ناس كده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ايه غشاوة خلاص ما عنده ابنى رقه في القلب مهما انتكاليبه مهما تقوقه انت هو لا يتأثر ولا يخاف ولا أخاف وذلك ربنا قال إنما تنذر من خشي الرحمن بالغاية كده أنت بتنذر مين ده مين اللي هيتأثر مين اللي هينتفع لكن زي موطلك في قطاع من الناس مهما تقول قل مهما أنت قل طب إحنا قلبنا بوح عبدالأول فلنالين كده اتقوا الله طب ده أنت أعدوك واحد ماته طب خلي بالكم من تحصلوا من تحبوروا وكلك, وكلك رايحين ورامل فوقوا بقى تاني يوم رحمة الله لك بهذا مش هنسيب الفن مش هنسيب الإبداع اه دول بقى والعزب اللي جبلات. دول الجبلات اللي مهما أنظرت لأن أولى أخراس ماتت قلوبهم ماتت قلوبهم مش هيتغياله مش هيتغياله يبقى النبي بعث علشان ينذر من يخشاه مين اللي هيستفيد هو فعلا يخشاه عشان ربنا حصل إن رضي هو بينذر كل الناس لكن فعلا هذه النظارة لن تتحقق ولن تحقق ثمرتها إلا معمل يخاف زي ما قلت لك لما تيجي السيدة ماري وتبقى فتاة بك في مكان بمفردها وفجأة يطلع لها واحد البنت الشريفة العفيفة أول ما هتخاف هتخاف على عرضها مكان هي بمفردها يظهر الله راجل أول ما هتخاف هتخاف على عرضها العرض كان عندهم غالب إزاي دلوقتي مجال دلوقتي واخد كان زمان يقول لك مش عارف شرف البند زي عود الكبريت لا عمد عم دلوقتي شرف البند زي اللي ما فيش مشكلة عندهم والمسألة بقت لا يبالون لا يبالون فشوف اول ما شافته قالت اني اعوذ بالرحمن منك هجعل الله بيني وبينك اوعى تردني ولا تضرني بس خد بالك ان كنت تقي ان كنت تقي يعني بتقوله أجعل الله بيني وبينك إن كنت من أهل الطاقة كما تقوله من غير ما تحط القدة أجعل الله بيني وبينك وخلاص هل لك ما هو مش مش هتقثر فيه الحدنة ليه إلا إذا كان إيه تقيل لو فاجر هتقول له أعوذ بالله بينك ولا الكلام دا يوصل على جيب معاه ولا جيب معاه ولا جيب معاه فاجر ولا يجيب مع أهزابه تلك وإحنا في في, في الضغلة والله كدت أخي كده لما جيه كلب من كده قبل الدولة بيعزبه فبيكهربه في, في العضو التناسولي بتاعه فحاجة مؤلمة جيد فأخه قلت يا رب دا لو عنده ضر الدين الكلمة دي تزلزله تهزه تهزه لكن رض عليه منتاب بساطة كده وأسمعه هذا بأذن مش تحكالي قال له خلى ربنا ينفعك خلاص خلاص فخلصت يعني أنت بتكلم في مين بقى انت تتكلم في مين ما باتت قلوبهم وعقولهم لا يتأثرون خلاص انتهى قلوب ميتة قلوب ميتة الرب لا في ناس قال عليها كده ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك إيه؟ فهي إيه؟ كالحجارة او اشد قسم في ناس كده قلوب اقصى من الحجر مهما انت تتكلم معها خلاص انتهى القلب القاسدة هذا فضيع فتنذر مين كلمين فهو مش فعلا فعلا لن يكف عنها ولن يقبل استعاذتها إلا إذا كان تقيه غير كذا لا كذلك لن يقبل النذارة إلا من كان من أهل الخشية من الله أما ان لم يكن من أهل الخشية من الله لو عدتكم سمية سنه تنصح تنذره لن يتغير قلب قاسي لن يتغير إذن الله سبحانه وتعالى يبلد إن وظيفة النبي انه إيه ها منذر مش جاي علشان يقول للناس هي الساعه كذا لا ده جاي عشان يقول لك خلي بالك ده فيها اهوال وفيها كذا فيها حساب فيها عقاب ولذلك السؤال متى ده ملوش محل من الاعراب خلاص عشان كده عندك حديث في صحيح البخاري كان من اجمل الاحاديث يعني هتيجي في اخر حديث كده يقول لك لم يفرح الصحابة بحديث كفرحين بهذا الحديث حديث البخاري ان ياتي اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي يا رسول الله متى الساعه الساعه امتى ادي السؤال مش قلت لك زمان انا عملت محاضره اسمها فن السؤال فن السؤال اللي انت السؤال ده مش مش حاجه بتضيع بيها وقت وتستهلك بيها وقت وتبالي الناس انك بتسال لا فن السؤال تعرف ازاي تسال تعرف ازاي تسأل بحيث اني اجابتي السؤال تفيدك وتفيد ها السامعين مش استهلاك وقت مش استهلاك وقت ليه ليه, ليه برضه في كده كتير من الناس اسئلتها تفرس تفرس بقى يروح سالك أه. كلب اهل الكهف كان اسمه إيه الاقي ورقه وسط الأسئلة كده طب يعني هتعمل إيه هتسمي الكلب بتاعك على اسم مثلا ولا يعني ده هيأثر معاك في في فرائض الوضوء ولا في سنن الورد كان اسمه لولو يا عم انت عايز ايه يعني فيه ايه ايه الاسئلة دي ايه الاسئلة دي طلع مين اللي حفر بير زمزم يا عم المقولين العرب عثمان الحمد عثمان انت ايه يعني ده بقى فدك في ايه يعني ملا عايز افهم يعني ده هاي قدم معاك ولا يا في ايه ففي ناس كده ابتسألوا خلاص يا عم بيسأل في اللي في فيدك واللي فيدي الناس واللي فيدي الناس وفي اسئلة فيها افترضات خطيرة جدا اللي ربنا الله على اللي لا تسألوا عن اشياء انتوبة لكم تسوقوا ده ن ما روش لازم فشوف النبي قال لي نصحح له لما تسال يسال صح فهو جاي يسأل يا محمد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام متى الساعه قال ويح ان الساعه اتياته لا ريب فيه لا ريب فيه ولذلك اخي عن الايه ده شوف رب قال ايه يسالونك كانك حفي عنها كانك ايه حفي... تعرف عارف عليك انك حفي عنها يا ريك انك على الحفي اللي هو الشفوق يعني فيسالونك واكن انت مخبي عليهم عشان خايف عليهم اكن انت مخبي عليهم عشان انت ايه وهو النبي مخبي عليهم عشان خايف عليهم يعني هو مخبي عليهم عشان خايف عليهم خايف, عليهم خايف على ايه دول طعبلين خربالين كفره كفر بهم يا لا هو ما عند مين قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فيقول متى الساعه قال ويح ويح ده انكار بينقل عليه السؤال مش صح كده مش صح كده ان الساعه اتياته لا ريب فيها فماذا اعددت لها هو ده بقى السؤال ان المفروض تيجي تسال كيف استعد للساعه كيف اللجات من اهوال الساعة هو ده السؤال لكن يوم ايه الساعة كام مش بتاعك يعني قفلت في قرن متى اشي موجود فيه ها هاتيجي تسأل اه هاتيجي تسأل متى الساعة هقول لك بعد خمسمائة سن ها استفدت انت يبقى ده يعمل لك ايه ده يعمل لك ايه انت هم على ساعتك انت اذا مات ابن ادم قامت قيامته ايه ساعتك يا باب ايه دي ساعتك والموت يأتيك بغضاء يبقى انت لازم تعمل ايه؟ ها؟ استعدله. هي دي تعم هذه القضية ماذا اعددت انت مستعد ولا لا لو قمت بكره الصبح لو موت انت بكره الصبح مستعد ولا لا ده السؤال فقال ماذا اعددت لها هذه بقى اللي, اللي النبي عشان لما تسأل تسأل كده عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ما اعددت لها كثير صلاه ولا كثير صيام يعني انا بصلي الفرود وكل حاجة بس ما بكترش من ها؟ النوافل بصوم رمضان آه بس بكترش من النوافل ما أعددت لها كثير صلاه ولا كثير صيام ولكنني رجل احب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب هذه بقى شفينة الحب إنك تبقى محب المينة لله للرسول لله ورسوله مش, مش الكلاب البقدين والحق دين اللي بيتكلموا بهذه دي اللغة التي نسمعها في هذه الأيام خلاص هشو بقى يعني سيدنا ناس بيقول ما فرح الصحابة بحديث كفرحين بهذا الحديث اللي هو المرء يحشر مع ايه ها؟ مع من أحب الحب لا لوحده بقى ده حاجة تالي يا بس لازم يكون مع الأصف أضاء الفرائد يعني هو صاحبنا مقالش لا بصلي ولا بصور ما في ناس طالع كده بقى ها لا بتصلي ولا بتصوم، ولا متحجبة ولا متنيلة هل تيجي تقول لك ايه انا بحب الله والرسول يا بنتي كذبين ده حب لله والرسول ولا حب الله والرسول حبي, حبي. تستخفلي نفسك ولا تستخفلينا قل ان كنتم تحبون الله ايه فاتبعوني. يعبوبكم الله فمش ما يبقاش جاي تارك للعمل ويقول لك انا والله يبقوا بطاعه كده طلع كده تبقى تبقى فل باللي من بيقول عليهم فل ب يعني بس الخربان اللي اسمه دي صرفاندي قابله شوية خرفانين حوالين بالله عريانين ومتناين بستين نيله ومش عايزين الاسلام يحكم هاي تطلع إحنا مؤمنين وبنحب دنا وبنحب الله والرسول قال الفجرين الفقريني بوين ما أنتم مؤمنين ومال البعض لله الله والرسول ما أنتم تبيتوا بتعمل الله والرسول يعني إلأمار إلأمار يا إلأمار هي دعوة هي مجرد دعوة فالرجل ما قالش أنا ما بصليش ما بصومش ما جاش قال كده قالوش يا رسول الله أنا لا أصلي ولا أصوم ولكنني أحب الله رسوله مكانش نبع سكوتل لكن القضية عنده آه أنا ما عنديش كثير صلة ما بتنفلش كتير لكن مش سيب الأصل آه ما بيصومش كتير آه يعني ما بتنفلش في الصيام كتير ما بيسيبش الأصل الأصل موجود يا ابني الأصل موجود أصل ده موجود اه ينفع بقى معاك احب الله ورسوله لكن توقع الاصل ده ودي تقول احب الله ورسوله هذا كذب محض وافتراء محض غير مقبول باي حال من الاحوال ده, ده زوجه تترك القران قل ان كنتم تحبون الله ده راجل الشاعر راجل تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس عظيم لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحبه مطيع مطيع هي كده هي كده فلا بد لا بود. نلقي بالا لهذا نلقي بالا لهذا فشوف اه يبقى ادي الحق انما انت منذر من ايه من يخشاها اسمع اللي جاي اخر ايه يعلك كان يوم يرونها اللي هي ايه بقى القيامه الساعه الساعه الساعة. وقال كأن لهم لأن دي مش حقيق ده فعلا بس كأن لهم كأن لهم مش حقيقي، لكن كأن لهم يوم عرونها اسمع الجاي، جاي كل الباشر عام لم يلبثوا إلا عشية أو ضخاحة لما حتقوم القيامة فعلا سنجزم كأن الدنيا بالنسبة لنا لم تكن إلا عشية أو ضحى اقول زي لك نفسك حتى دلوقت اسأل لها هاتوا من اخواننا اللي عندهم سبعين سنة أمانين سنة قل له عدوا ازاي عدوا ازاي هي كعشية او ضحى كعشية او الله لسه بقول لأهل بيته اتنين وخمسين سنة الواحد مش عارف عدوا ازاي خلاص. خلاص ساعة فعلة بساعة عشية او ضحى في لما هتقوم القيامة عمرك اللي فات كله هيبقى بالنسبة لك لم يكن الا إيه كعشية أضعة عشان كده بيلعزوه لك العمر ده مش هو مش هو اللي اللي اللي تعمله وتعول عليه اللي تعمله بقى العمر اللي هيطول والعمر اللي هيطول ده يا عم يا هيطول في جنة يا هيطول في نار نسال الله السلام خلود ها؟ بلا موت هو ده اللي هيطول بقى هو ده اللي هيطول يا بفضعته ونسأل الله السلامه يا بحلوته ولسأل الله أن يكون كذلك هذا العمره لكن عمر الدنيا ذا كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا إيه العشية أو ضحا كان العرب كده لما يجي يقوله أتأتنا يقوله آتيك عشية أو ضحا آتيك إيه عشية أو ضحا إيه بقى عشية أو ضحا هذه العشية الوقت من الظهر إلى غروب الشمس هذا العشية. العشية الوقت من الظهر إلى غروب الشمس والضحاها الضحى الوقت اللي قبل منه اللي هو من طروع الشمس إلى وقت اللي هي الظهر الظهر فيقول له يا يعني معناها يهجي لك قبل الظهر يا يهجي لك بعد الظهر لكن في أثناء اللي هي ها النهار ما كانوش بيتزوروا بالليل مذاحلاتنا بالزاعرتنا تلاقي واحد بيطالب جايلك الساعه 11 والساعة 12 لا سمره بعد ها العشاء لكن احنا بقالنا كده ليل نهار ونهار ايه وضاله ليل وفي ناس خلاص ده ده الطبيعي ده الطبيعي من كم يوم ولا يعني بقولي اقول اشوف مين ده انا مثلا بتجيني في اليوم الواحد مجرد ما التليفون كده كل ثانية تليفون ولا يشغل او بيبقى معاه معايا وشايا سانية. كل ثانية يعني هقفل تنين تليفون هقفل تنين تليفون يبقى معناها بقى ان انا قاعد على سنتراض معناها بقى ان انا لا هاكل ولا هاشرب ولا هقرأ ولا هنام ولا اعمل اي حاجة خالص وكل واحد بيطلبك لازم تكون بالنسبة له فاضي وصاحي وريق له ففجأت بتليفون الله تليفون كده جاي لي ساعة واحدة ونص بالليل فنبني مني قال لي هكلمك فانا في الحاله خلاص بنام بقى في التليفون فسايب التليفون مفتوح للي ابني قال لي هكلمك ومشافر ولا اعلان عليه فقال لي بسبب في التليفون مفتوح فالساعه 1:30 التليفون بيضرب فصحيت من احلائه ان على ان اللي بيطلب هو ده فببص طاقم طاقم ابني فبابص لقيت رقم غير رقم ابني خالص فخلاص ورحت قافل في وشه المفروض بقى اللي بيتكلم ده يكون بيف يا خلاص مادام قفلت في وشه بقى ايه بتقول له ايه يعني يعني المؤمن كيس فاضي لا تحس ان في قفل قدامك ما بتفهمش واحتارب تاني ورحت اح راح احترب تاني ورحت مكلسه من... احترب تاني يعني انت لو بتخبط على باب شقه هادي خلي عندك دم ثلاث مرات وخلاص ما فيش وبعدين في الاخر بقى والله كده بقول لك افاجئ بقى بالاتي بقى راح بعت لي رساله انت مش عايز ترد عليا ليه انا طالب علم و المفروض ما تكتبش علم ومن كتم علما الالجبه الله بالالجام من النار يوم القيامه وعمال نهال علي كان انا انا بقى الغلطان انا المقصر فاضطريت فطررت ان انا روحت كتبت له رساله قلت له طلب الادب اولى من طلب العلم وانت بني ادم مش مؤدب انك لو مؤدب ومتربي وبتفهم يعني ايه علم ما كنتش طلبت واحد تطلب علم الساعه 1:3 بالليل انت ايه يا ب... ابني انت ايه نصب اللي طالب علم وزعلان مني ويقول له بطلب علم. الناس دي بت... الناس دي ايه? الناس دي ايه? فيبني خلاص دقش العربي اللي ما... اللي ما كانش عنده دين. كان بيحترم وقت الليل. اللي هو بيعتبروه وقت السكون. بيحترموه. ما يقدرش يقول له اتيك ليلة. ميقولوش بعض كده. اتيك عشية او. وكل في النهار من اول الفجر لحد المغرب. اليوم انت مفيش كده. تاليوم اليوم زي ما قلت لك بيطلب علم الساعة نع موصى بالليل طلبنا اقومني من الساعة نع موصى عشان يطلب علم عشان يطلب علم يا عم مش في وقت الناس بتبقى مرتاحة في فيه ولا انت فاكرني ايه يعني ما نمش هعبة وهري أربع سن ساعة صحيح ما ينفع فالعشياء زي ما قلت لك الوقت من الفجر الى غروب الشمس الضعة من الف اللي هو من طوع الشمس لحد صلاة الإيه صلاة الظهر صلاة الظهر فهي بقى المر يوم القيامة عمر اللي فد كله ها يا أكنه ما لبث إلا عشية اللي هو الوقت ما بين الظهور لحد الغلوب أو ضحاها اللي هو ما بين الوقت من طلوع الشمس لحد صلاة اللي هي ده يبقى عمرك في نظرك تقولي يا ده لاحد معاك شي حاجة ده ثانية وعدة والناس كبيرة وإحنا بنقولك يا ده الوقت ما إحنا من الناس كبيرة برد فإحنا بنقول كده برد يا بنرد نقولك يا اللي فد ده والله قال لي بحيب بالله يعني كأننا ما لبثنا في الدنيا إلا سعب حلوها ومضيها آه في يوم طلت السجون الحلوة دي آه لكنه كله عد كله عاد دفعت يا عم كأنه لا يمر علينا إلا عشية أو بحاء دي حقيقي دي حقيقي دي حقيق فشوف هي كأنها دعوة من القرآن الكريم لك لك إنك تغتنم هذا العمر القصير ها لأجل عمر ها طويل اختاري يبقى ده الذكاء مش تضيع الطويل لاجل القصير يعني ضايع اخرتك عشان خاطر دنيتك بل كما قال اهل العلم والله هناك من يضيع اخرته لدنيا غيره يعني يا ريت حتى عشان ايه ها دنيته كان يبقى يعني في حته عقل كده لكن لا ده في اللي ضايع اخرته لاجل دنيا ايه تروح تروح وتجمع فلوس من الحلال والحرام ويق وهق وهق وتموت وما تدفعش ولا ليه واللي ياخدها مين عيالك بانت عملت ايه ما عملت ايه عملت ايه بايعت اخرتك عشان دوني غيرك العيال، تفتكر هينفعوك مش ربنا قال لك وجاء معنا بقى في الصرحة جاء يوم ينفر المرء من اخيه وامه هيدك ظهر ويق. هديك ده الرجل. اللي بيروح يشهد شهاده زور عشان صاحبه ولا قريبه ولا ولا ولا ولا عمل ايه عمل ايه هو شاهد زور عشان ينفع نفسه لا عشان ينفع ايه يبقى بايع اخرته علشان دنيا غير دنيا غير جوز المحامين اللي هما اللي رايحين يترفعوا على بسلمتها دي اهو دول بالضبط كده اهو دول بيقدموا اخرتهم علشان ايه الدنيا غيرهم وهم مش فاهمين وما بيعملوا ايه ان ربنا الله قال لهم في القران كده ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيام طلوع في جادل عن عال عال عال عريها وعن بعريطها وعن فسقها وعن فجورها ما هيروح وكده رأيين جادل عن كده حل يبقى عمل ايه ضايع اخرته على شال ايه عشان دوله غير جزبه غفليه وفاكرين انهم حلوين بيفهم دي مصيبة والعادة والله والمصائب دي احنا بمر بيها الأسف ففي ناس كده تضيع العمر الطويل اللي هو الآخرة لآجل عمر قصير وأحيانا تضيع دني... يعني آخرتها لدنياها وأحيانا تضيع آخرتها لدنيا ها غيرها وهذه الكارثة الأكبر وهذه الكارثة الأكبر ختمت بهذا صورة النازعات تبدأ بعدها صورة عبس. نحتاج الى ان نحدد لها بطاقتها الشخصيه اسمها سنها اللي احنا قلنا عليه يعني عدد اياتها عنوانها يعني هي رقم كام في المصحف الشريف خلاص هي مكيه ولا بدويه اللي احنا بنسميها بقى ها ها محل لا مش محل اقامتنا محل اقامتها اللي في المصحف ها محل ميلادها نسميه محل الميلاد يا مكيه ولا مدنيه وبعدين علاقه بقى سوره عبس بصوره الايه النزعات ما دي البطاقه اللي كل ما بصوره الايه بصوره النزعات احنا قلنا ان القران مبني على ها الوسط يبقى هنشوف سوره النزعات قفلت ازاي وصوره عبس ها هتبدا ازاي لازم نراعي اللي احنا قلناه ده اللي احنا قلنا ان كل سوره تسلم لما بعدها يبقى هنشوف النزعات قبلت فين وسلمت لصورة ايه عبس سورة عبس استلمت منها ده اللي لو انت عايز تعرفه ولو انت عايز تكمله يبقى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر أضجو ألا تستوقفني لا أسئلة ولا كلام أنا على صفض وعندي معا الطيارة هاخروب على العربية على المطار ادعو لي ان انا الحق هقول بس كلمتين صغيرين كلمتين صوائرين اخوانا اللي يعني أنا, انا بزعل جدا والله من لما نيجي نبدي عزيمة وارائي ما شاء الله ناس عندها عزيمة وحاجة حلوة كده وبعد كده كان شيئا لم يكن اخونا الاستاذ مصطفى عمر المحامي قال اسبوع اللي فات هتولي توكيلات باسم ان شاء الله عشان انا عايز اخش مع الدكتور عبد الله في مقاضات هذه الفاشلة الفاجرة ونعمل قضايا بالأذى أم إخوة دخلوا جريوا جوا و... طب اسمك وعنوان مكتبه أولا نعمل لك توكيلات مجوفناش ولا توكيل لا ها ولا توكيل الحمد لله ولا توكيل بس إخوة إخوة, إخوة نبني عزيبة حلوة قوي كلام حلو قوي يا راجل ده إحنا ناس بعتك لنا توكيلات من السعودية من السعودية جد بجوابات على قناة الحافظ من السعودية ومن الكويت يعني اللي في السعودية واللي في الكويت واللي برا والأرضو واللي برا بصد عندهم غيرة على دينهم واللي في مصر هنا مش عارف اخوانا يعني ما شاء الله هي بس دي بدي عزيمة بسود تطلق وقت الجبد ما اللي يشحد ما اللي يشحد دي مسألة محزنة والله مسألة محزنة ده احنا جبنا توكيلات للأستاذ وصف عمر من برد بفيش ولا توكيل من مسجدك ولا واحد اللي عملوه عملوه من برد يعني على في مكان تاني راح جالي توكيلات باسم والله بعته من برد ده حاجة حزن هزم. ده القضايا اللي هنعملها دي مش قضايا عشان عبدالله بقدر هو ده احنا رفعين قضايا بمنع المناظر القازرة اللي بتخش بيوتنا بتحجيم السفلات اللي بتتوجد في الافلام والمسلسلات والمسرحيات دي حاجة بتخش بيتك وبيتي دي قضية بقت قضية حق وباطل لما نيجي نخسرها يبقى عيب عليكم والله يبقى عيب عليكم يبقى عوض علينا ربنا انا بقولها جميلة فيها والله اعلم الان يعني الان يا راجل في قليوب أخوانكم في قليوب أحزينوا والله المساجد اللي احنا موجودين فيها مش عايز تشتغل تستغل الحال والناس اللي برا ياللي غير علينا ايه ده ليه, ليه؟ يعني إيه؟ العلم اللي بناخده إيه ده ما بيقصرش مع الناس في قليوب يوم السبت القادم ان شاء الله على مسافر ورجع يوم السبت على المؤتمر ده عاملين مؤتمر ان شاء الله في قليوب العنوان العنوانه قليوب البلد السوق الصغير خلاص ميدان بيبرس اخوه مكلفين صورات اللههم جدا وجايين اهل اخوانا الحلوين بتوع اهل العلم الاهل الحق زي الدكتور محمود شعبان والشيخ اسلام هاشم اسلام ومحسن عفيفي ومشاك تير جدا مش فاكر اسماء كتير جدا واميل خضل وغير وغير وغير, وغير, وغير, وغير, وغير. جايين يحضروا المؤتمر ده والمؤتمر تحت مناصره الحق وتأييد الدكتور عبد الله بي. ده في اليوم واحنا هنا المكان اللي احنا فيه ناس حتى التوكيلات ما تعملت حتى التوكيلات في, في مازل أباك اليوس قاموا أبس الأسماء ولا ولا ما فيش توكيلات يا رجل اللي احنا ده أقسم بالله وإلى شيء قطر في نفسي جدا وبقسم عليه بالله فاتصل بيا المسوشار محمد نجيب قال لي انت قريب مني لا قال لنا عندي حالة هنا كان نفسي تيجي تقابلها واحدة نصرانية جايباله توكيله ورايحا قالت له أنا الراجل ده اللي بيقوله صح واللاز دي بتخرب أخلاقنا صح وقال جايبالك وحدة نصرانية والله وحدة اللي يوسي اللي قاموا ما فيش ما فيش حاجة تحزي حاجة تحزي فعلا حاجة تحزي والله يا حاجة الوحد تحزين لها وان شاء الله برطسة بقول يعني عايزين الناس هتجمع ال المحكمة في شارع البلاء خلف جلاله الاهرام يوم 15 يا ترى هنلاقيك ولا مش هنلاقيك يا ترى هنلاقيك ولا مش هنلاقيك حاجه تحزن يا اخواننا احنا ما اتخيلش اننا ونشرب ونعيش في قضايا حق وباطل احنا عشتوا عشت عشتو 30 سنه مقف في الرمال بتخافوا تقولوا كلمه حق ولا حتى تسمعوها يعني لو جواحد واحد على الميدان الضوا وقال كلمه تعالوا المسجد وتمشوا تخافوا تسمعوها الدنيا اتغيرت وما كنتوش انتوا هتغيروا يعوض عليكم ربنا والله يعوض عليكم ربنا ما كناش هنفوق ونتاسف يعوض علينا ربنا يا ترى هنشوفكم في المؤتمر بتاع يوم السبت ده دا في مدام بيبر لا نشوفكم يا ترى هتعملوا توكيلات للاستاذ مصطفى ولا مش هتعملوا يا ترى هنشوفكم في المحكمه يوم 15 ولا مش هنشوفكم هقول ايه انا والله ما منتظر لا لا لا بستظر حد يجي ولا ماجيش انا عامل قضيه حق واقسمت عليها بالله لو وقفت فيها وحدي ويا ما وقفت واحدة لا وقفت فيها واحد لكن لا حزين على واقع المسلمين لما يكلمني يقول لي في واحد الأسرارين ويقول لي اخوانا ما شاء الله الحلوين مش بوجودين لا حاجة حزن لا حاجة حزن والله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أمن نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن مساكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم يا حبيبي الشهر العقاري حبيب. الشهر العقاري بتقول له عايز اعمل توكيل قضائي باسم الاستاذ مصطفى سيد عمر موجود بحاله موجود معاك وده الاخوه كروته تعملي ادزع كروته